ذلكم ووصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيل لكل شيء وَتَفْصِيلَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ بَارَكُوا فَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاستِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُلْفَلِينَ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 سَنُذِ ذَٰلِكَ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَن آيَاتِنَا وَالْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْنِفُونَ